مضمنة معنى العهد كالالف واللام والمراد بآياتنا كلها المعهودة لموسى وهي التسع المذكورة في قوله ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات الآية وقوله تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه الآية وقال بعضهم الآيات التسع المذكورة هي العصا واليد البيضاء وفلق البحر والحجر الذي انفجرت منه اثنتا عشرة عين والجراد والقمل والضفادع والدم ونتق الجبل فوقهم كأنه ظلة وقد قدمنا كلام أهل العلم في الآيات التسع في سورة الإسراء وقال بعض أهل العلم العموم على ظاهره وإن الله أرى فرعون جميع الآيات التي جاء بها موسى والتي جاء بها غيره من الأنبياء وذلك بأن عرفه موسى جميع معجزاته ومعجزات سائر الأنبياء والأول هو الظاهر وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع أن الآيات التي أراها فرعون وقومه بعضها أعظم من بعض كما قال تعالى في سورة الزخرف وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وقوله لنريه من اياتنا الكبرى وقوله فأراه الآية الكبرى لأن الكبرى في الموضعين تأنيث الأكبر وهي صيغة تفضيل تدل على أنها أكبر من غيرها وقوله في هذه الآية الكريمة فكذب وأبى يعني أنه مع ما أراه الله من الآيات المعجزات الدالة على صدق نبيه موسى كذب رسوله وابى عن قبول الحق وقد أوضح جل وعلا في غير هذا الموضع شده ابائه وعناده وتكبره على موسى في مواضع كثيرة من كتابه كقوله وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وقوله تعالى فلما جاءهم موسى بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وقوله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 أو جاء معه الملائكة مقترنين ومقصوده بذلك كله تعظيم أمر نفسه وتحقير أمر موسى وأنه لا يمكن أن يتبع الفاضل المفضول وقد بين جل وعلا أن فرعون كذب وابى وهو عالم بان ما جاء به موسى حق وأن الآيات التي كذب بها وابى عن قبولها ما أنزلها إلا الله وذلك في قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقوله قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا إلى غير ذلك من الآيات وقوله أريناه أصله من رأى البصرية على الصحيح قوله تعالى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لما أرى فرعون آياته على يد نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال إن الآيات التي جاء بها موسى سحر وأنه يريد بها إخراج فرعون وقومه من أرضهم أما دعواه هو وقومه أن موسى ساحر فقد ذكرها الله جل وعلا في مواضع كثيرة من كتابه كقوله فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وقوله فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين وقوله إنه لكبيركم الذي علمكم السحر وقوله قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك الآية إلا غير ذلك من الآيات وأما ادعاءهم أنه يريد إخراجهم من أرضهم بالسحر فقد ذكره الله جل وعلا أيضا في مواضع من كتابه كقوله تعالى في هذه السورة أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى وقوله في الأعراف قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون وقوله في الشعراء قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون وقوله في يونس قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض الايه وقال سحره فرعون ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى قوله تعالى فلنأتينك بسحر مثله ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن فرعون لعنه الله لما رأى آيات الله ومعجزاته الباهرة وادعى أنها سحر أقسم لياتين موسى بسحر مثل آيات الله التي يزعم هو أنها سحر وقد بين في غير هذا الموضع أن إتيانهم بالسحر وجمعهم للسحرة كان عن اتفاق ملئهم على ذلك كقوله في الأعراف قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم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 قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم لأن قوله فماذا تأمرون في الموضعين يدل على أن قول فرعون فلنأتينك بسحر مثله وقع بعد مشاورة واتفاق الملأ منهم على ذلك أيها المستمع الكريم كان هذا ما سمح لنا به اللقاء وسوف نكمل تفسير بقية الآية في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته